كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فكأن الموت عنده عطية والهلاك مطية والمنية هدية فبار به سوق الباطل وكسد وخافه كل من عصى وفسد كأن قلبه قلب أسد فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فحديثنا اليوم عن أمر هو من الأهمية بمكان عظيم عن مفهوم قد تكرر ذكره في هذه الآوين الأخيرة كثيرا واختلف الناس في مدلوله فبعض الناس فهمه على معنى والبعض قد فهمه بنقيض هذا المعنى تماما نتكلم اليوم عن مفهوم الالتزام كلمة تكررت كثيرا فلان التزم فلان أصبح سنيا فلان استشخ كلمة نسمعها كثيرا لكن الناس كل واحد يفهمها قد يكون بغير مفهوم الآخر وقد يكون يفهمها بغير مفهومها الصحيح الذي آتى به الكتاب والسنة نريد اليوم أن نتكلم في هذا المعنى بعض الناس يفهم الالتزام على أنه مجرد أمورا ظاهرة على أنه مجرد هدياً ظاهراً وبعض السلوكيات التي يراها الناس ويقصر معنى الدين على ذلك ويغفل المعاني الأخرى يظن أنه بذلك قد التزم والبعض الآخر على النقيض تماماً يفهم الدين على أنه مجرد أموراً قلبية أموراً لا تظهر على المرء من الخارج ويستدل عليك بحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فهم هذا الشطر من الحديث لعلم أن الدين هو الاثنان معا إذا صلحت صلح الجسد كله فالإنسان الصحيح الذي يفهم الدين فهما شموليا واعيا يعلم أن الدين أمورا ظاهرة وأمورا باطنة وإذا صلح القلب إذا صلحت الأمور الباطنة يجب أن تظهر على ظاهره فيقول, الله إذا فيقول النبي إذا صلحت صلح الجسد كله كثير من الناس يقصر معنى الدين على المعنى الداخلي فقط على معنى معامله الله تبارك وتعالى بقلبه ويغفل بل وقد يحتقر المعاني الظاهره من دين الله تبارك وتعالى ويظنها تشددا أو تطا وهذا والله من الغلو في في الاتجاهين من غالى في هذا او من غالى في ذاك الشمولي. فالإسلام كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالأمور الظاهرة اهتم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالتربية القلبية بالسلوك بمعاملة الفرد مع ربه جل وعلا الداخلية في علاقة العبد بربه من حيث القلب والخشية والرجاء كل هذه المعاني موجودة في الشريعة فكما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاني القلبية أيضا اهتم بالمعاني الظاهرة فإذا بك تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح معنى الفطرة التي قال عنها الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يشرح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الفطرة فيقول في حديث صحيح الفطرة خمس ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ظاهرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حف الشارب وإعفاء اللحية وندف الإبط والختان يذكر النبي صلى الله عليه أم أمورا صاهرة ويقول أن هذه الفطرة وحديث آخر الفطرة عشر والروايتان إن شاء الله صحيحتان إذن فمن قصن معنى الدين على المعاني التي لا تظهر على المر فهو بذلك قد أخل بفهمه للدين ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى صبغة الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون الصبغه ما هي الصبغه انما تذهب بثوب إلى الصباغ هل يصبغ الثوب هل يصبغ الصباغ ظاهر الثوب ويترك باطنه أو يصبغ باطنه ويترك صبغة الإسلام تصبغ ظاهر الإنسان وباطنه والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتقد أصنافا من البشر بالذات من النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعم الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحصن ساعتها لما تتدبر في هذا الحديث تسأل نفسك هل لعن النبي صلى الله عليه وسلم قلبها هل لعن النبي صلى الله عليه وسلم سريرتها أم لعن أمورا ظاهرة تبدو للعيان نعم بل وفي حديث آخر الحديث المشهور الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من البشر لم يرهما لا يرون الجنة ولا يشمم ريحها قال كاسيات عاريات لا يرين الجنة ولا يشمم ريحها وفي رواية صحيحة قال إلعنوهن فإنهن ملعونات أي المتبرجات هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا باطنة أم أمورا ظاهرة يجب على الإنسان المسلم أن يكون متوازنا أن يتوازن دائما في حكمه على الأشياء لا يطغى في جانب عن جانب آخر لكن للأسف في مجتمعتنا اليوم قد انفصل الناس إلى هذين الفريقين فريقا قد اتخذ الأمور الظاهرة شعارا له وأهمل باطنه وهذا أيضا من الغلو والفهم الخاطئ للدين فالله تبارك وتعالى يقول حكاية عن دعاء إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالقلب يجب على الإنسان أن يهتم به وكذلك الأمور الظاهرة نريد اليوم أن نتكلم في معنى الالتزام كيف يعلم الإنسان أنه على طريق الله تبارك وتعالى أو أنه إنسان ملتزم دون تذكية للنفس كيف تقيم نفسك بأمور ثابتة تعلم منها هل أنت على طريق الله تبارك وتعالى هل أنت على مراد الله تبارك وتعالى أم أنت لازلت بعيدا ولا زال أمامك طريق حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى تعالوا بنا إلى بعض صفات الالتزام نقصها على أنفسنا ونسأل أنفسنا هل فينا هذه الصفات أول صفة يجب أن تكون في الملتزم الاستقامة لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري من حديث سفيان بن عبد الله وضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على قول في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك فبينا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قل امنت بالله ثم استقم وقال الله تبارك وتعالى واستقيموا اليه واستغفروا وقال الله تبارك وتعالى في هذه في آية في سوره هود ذكر بعض علماء التفسير انها كانت الايه التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت الاستقامة صفة أساسية من صفات الملتزم ما معنى الاستقامة ما تفصيل هذه الكلمة أشرحها لك ببساطة الاستقامة هي أن تطلب رضا الله تبارك وتعالى في كل أحوالك الملتزم الحقيقي دائما ما يسأل نفسه ما الذي يرضي الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يرضي الله في عملي؟ ما الذي يرضي الله في بيتي؟ ما الذي يرضي الله في معاملتي؟ ما الذي يرضي الله في علاقتي بوالدية؟ علاقتي بزوجتي، علاقتي بأبنائي، علاقتي لأقاربي، كل شيء يسأل فيه نفسه هل هذا يرضي الله؟ هل هذا من الأشياء التي أرادها الله تبارك وتعالى مني أم أنا في هذا الأمر مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى دائما كل الذي يريد أن يعرفه هل هو مريد هل هو محقق لمراض الله تبارك وتعالى أم لا لما استمع الصحابة رضي الله عنهم إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وعن أنه ينزل إلى الأرض في أربعين يوما فيها يوم كثنة ما الذي لفت نظر الصحابة رضي الله عنهم أول سؤال سأله الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله وكيف الصلاة في هذا اليوم بعض الناس كيف يكون يوم كسنة كاملة وكيف سنفعل وكيف سنواجه المسيح الدجال وما هي صفته لكن الصحابة لأنهم كان مرادهم الاستقام على مراد الله تبارك وتعالى وتحقيق مرضات الله جل وعلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقالوا يا رسول الله وكيف الصلاة في هذا اليوم نصلي إزاي هذا يوم كعام هل سنصلي كأوقات الصلاة فنصلي في عام كامل خمس صلوات فقط فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قدروا لها قدرها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكل أمر يقربهم إلى الله تبارك وتعالى لذلك صنف النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى قسم الناس إلى ثلاثه اقسام فقال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الدين الذي نزل به الذي نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم يمثله النبي وسلم يضرب لك مثلا كمثل الغيث الكثير زي المطر مطر كثير الكتاب والسنه العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى للنبي كمثل الغيث الكثير اسمع أصاب أرضاً أصاب أرضاً واسعة مثلاً مطر نزل على مصر أصاب أرضاً واسعة فكان منها اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكان منها نقية كان منها أرضاً خصبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير أرض نزل عليها الماء فأنبتت فأخرجت الخير للناس وكان منها أجادب أمسكت الماء فسق الناس وشربوا وزرعوا كان منها من هذه الأرض أراضي منخفضة أمسكت الماء فإذا بها يتكون فيها الأنهار والبحيرات فشرب الناس وسقوا وزرعوا وهذا أيضا مثال طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المثال الثالث وكان منها قيعان أرض بور ولا وكان منها قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا فهذا مثل ما بعثني الله به مثل من قبل هدى الله الذي أرسلت به المثلين الأولين المثل الأول الأرض النقية كمثل من قبل هدى الله الذي أرسل به النبي الذي قبل دين الله الذي استقام على مراد الله علم أوامر الله يتمعون القول فيتمعون أحسنه النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالأرض الخصبة فذلك مثله من قبل هدى الله الذي أرسلت به فعلم وعمل وعلمه ومثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع بهذا العلم رأسا فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في هذا الحديث القسم الأول قسم علم أوامر الله فنفذها وقسم علم أوامر الله فنفذها وعلمها للناس فانتشر الخير بسببه وقسم ثالث لم يقبل هدى الله هذا هو الذي يمكن أن نسميه غير الملتزم الذي لا يقبل أوامر الله تبارك وتعالى الذي يستمع إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد استماعя يجلس في الخطب ويجلس في الدروس ليهز رأسه لا لينفذ لينفذ لا يطبق أحسن ما سمع كما قال الله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هذا الصنف الثالث ليس منهم هذا هو الصنف الغير ملتزم يبقى الله تبارك وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يستقيم على مراض الله من يطبق أوامر الله تبارك وتعالى وهذه هي الصفة الأولى للإنسان الملتزم إذا كانت فيك فأبشر فيك من الالتزام إذا كان فيك أنك دائما تريد أن ترضي الله دائما في كل حركة وكل سكنة من ثكناتك تريد أن تعلم ما هو مرضات الله تبارك وتعالى فيها لكي تطبقها طيب قد يسأل سائل هل معنى لهذه الاستقامة أن الإنسان الملتزم لا يخطئ؟ أن الإنسان الملتزم معصوم كالأنبياء والإجابة معروفة لا ليس هذا هو المعنى بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر استقيموا ولن تحصوا وفي حديث ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا وأبشروا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أن الاستقامة الكاملة لن تتحقق لن تحصوا لكن على الأقل يكون مراد الإنسان الملتزم دائما أن يحقق هذه الاستقامة قدر ما يستطيع أن يكون غالب أمر الإنسان الملتزم أنه يرضي الله تبارك وتعالى أنه مطيع لاوامر الله فإذا ما زل إذا ما أخطأ إذا ما عصى تأتي الصفة الثانية من صفات الملتزمين تكلمنا عن الصفة الأولى وهي الاستقامة تأتي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 وهم يعلمون هذه الصفة الثانية سرعة التوبة إلى الله تبارك وتعالى سرعة الإناب والرجوع إلى الله تبارك وتعالى صفة من أهم صفات الملتزم الملتزم لن يكون معصوما لن يكون أبدا من الذين لا يخطؤون أو من الذين لا يعصون ولكن صفته الأساسية أنه إذا ما زل إذا ما نسيه دائما ما يحاول أن يرجع بأسرع ما يكون لذلك تسأل دائما نفسك عند المعصية سؤالين ما حالك عند وقوعك في هذه المعصية وما حالك بعد هذه المعصية هذا هو الذي يحدد ما إذا كنت ملتزما حقا أم مجرد التزام ظاهري أم مجرد ظن داخليا وتسكيل النفس تسأل نفسك لما بقع في معصية لما بذل لما بقع في شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى ما حالي وأنا أقع في هذا الذنب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقول الكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا فتلقي به في النار سبعين خريفا اسمع إلى هذه الكلمة لا يلقي لها بالا هذه الكلمة هي التي أردت بهذا الرجل سبعين خريفا في النار لماذا؟ لأنه استهان استهان بحدود الله تبارك وتعالى لأنه لم يلقي بالا لمحارم الله تبارك وتعالى لذلك تسأل نفسك السؤال الأول عند المعصية ما حالك عند هذه المعصية هل أنت مستحين بمراض الله هل أنت مستكبر على أوامر الله هل أنت مستحل لمعصية الله تبارك وتعالى مجترئ على مقام الله بعض الناس قد يفعل صغيرا صغير فعلا قد تكون ليست من الكبائر أو ليست من الفواحش لكن وهو يفعلها مجترئ تسأل إنسان يا أخي لماذا تدخن ألا تعلم أن تدخين حراما فيقول لك سأدخن ولن أقلع عنه يشتري على مراد الله لكن هناك صنفا آخر يفعل المعصية لكنه حزين وهو يفعلها هذا فيه خير هذا لا تنتفي عنه صفة الالتزام لكنه ضعيف أمام هذه المعصية يفعل المعصية وهو حزين يريد أن يقلع عنها يريد أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه لا يفعلها اجتراءا لا يفعلها جرأة على محارم الله أو استحلالا لحدود الله تبارك وتعالى هذا السؤال الأول الذي تسأله لنفسك هل أنت مشترئ أم أنت حزين وأنت تفعل المعصية السؤال الثاني ما حالك بعد المعصية حالك بعد أن ذللت بعد أن وقعت في معصية الله تبارك وتعالى هذا هو حال آدم كحال آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه ماذا فعل؟ قال الله تبارك وتعالى بعدها فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه والفاء للترتيب والتعقيد فتلقى آدم فورا بعد الذنب لم يصبر آدم على التوبة لكنه سارع إلى ربه جل وعلا هكذا حال الصالحين دائما سيدنا موسى عليه السلام لما قتل المصري وهو قتل خطأ لم يكن قاصدا أن يقتل المصري أول كلمة قالها قال هذا من عمل الشيطان قال رب نفسك ما حالك بعد هذه المعصية هل تسارع بالرجوع إلى الله هل تسارع بالتوبة إلى الله هل تقلع عن المعصية وتعزم على عدم العودة وتندم على فعلتك أم تستمرئ هذه المعصية أم تصر على هذه المعصية أم لا تسارع في التوبة إلى الله تبارك وتعالى المرأة الغامدية التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله أصفت حدا تطهرني فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالت يا رسول الله أصبت حد فطهرني إصرار على التوبة إصرار على التكفير عن الذنب بإقامة الحد عليها قالت أصبت حد فطهرني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي كانت المرأة حبل من الزنى والعياذ بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي تخيل ترجع إلى بيتها تسعة أشهر جاملة وحرارة الذنب في قلبها كما هي هذا هو الذي يجب أن يكون عليه الملتزم أن يخشى من ذنبه أن يتوب توبة صادقة عن ذنبه فورا أن يقع فيه بعد أن يخرج من الذنب فورا ظلت المرأة تسعة أشهر وحرقة الذنب في قلبها وتعود للنبي صلى الله عليه وسلم وابنها على كتفها وتقول يا رسول الله ها قد وضعت فظهرني فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اذهبي حتى تفتمي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فترجع المرأة عامين حولين كاملين ترضعه فيهما وتبقى حرارة الذنب كما هي بعضنا اليوم يقع في الذنب وبعد دقائق ينسى كأن لم يكن وبعد ساعات وبعد برهة بسيطة من الوقت كأنما هو من الأولياء كأنما هو من أقرب الناس إلى الله وينسى أنه قد اقترف حرم من حرمات الله تبارك وتعالى هذه المرأة ظلت حولين كاملين وحرقة الذنب كما هي تعود للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها وفي يده كسرة خبز وتقول ها يا رسول الله قد فطمت فيأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فترجم فإذا بأحد الصحابة يسبها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكسن لغفر له صاحب المكس هو الذي يفرض الإتاوة على الناس لكي لا يؤذيهم ذنب من أعظم الذنوب في هذه الشريعة ومع ذلك هذه المرأة تاب توبة تفوق توبة مثل هذا الرجل لماذا؟ لأن حرقة الذنب لم تنطفئ أبدا في قلبها لأنها استشعرت أنها اقترفت حدا من حدود الله تبارك وتعالى فتابت إلى الله هكذا يجب أن يكون الملتزم يسأل نفسه هل هو مجترئ عند المعصية أم هو قد أراد أن يتوب إلى الله فينظر إلى حاله بعد المعصية فيجد أنه يسارع بالتوبة هذا دائما حال الصالحين وحال الملتزمين أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا للجزام أقول قولي هذا وأستغفر الله لولده الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذي اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد ذكرنا صفتين من صفات الملتزمين الصفة الأولى الاستقام على مراد الله قدر ما يستطيع الإنسان يريد دائما أن يعرف ما يرضي ربه ليحققه الصفة الثانية إذا ما أخطأه إذا معصى سارع بالتوبة ولم يصر على ما فعل وهم يعلمون لكن هناك فارق بين الإصرار وبين الضعف حديث عجيب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أي الوقت بعد الوقت يقع فيه دائما لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة او ذنب هو مقيم عليه حتى يموت ممكن يفضل على ذنب حتى يلاقي ربه جل وعلا اسمع بقى إلى شرح النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا تواباً نسياً إذا ذكر تذكر هذه العبرة هذا المؤمن الذي وقع في الذنب كل الذنب. كلنا له أشياء يقع فيها يجاهد نفسه ومع ذلك يقع فيها لكن العبرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذنب الذي وقع فيه الإنسان لم يقع فيه اشتراء كما قلنا لم يقع فيه إصرارا وجرأة على محارم الله إنما وقع فيه ضعفاً وفتنة ويريد أن يتوب عنه هذا هو الذي يعلمه الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما تخفي الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك بصفة هذا الذي وقع في الذن ولم تنتفي عنه صفة الإيمان بل هو عبد ملتزم لماذا؟ مفتنا تواباً نسيا. إذا ذكر تذكر فهو يقع في الذنب إما لفتنة وقعت له وإما نسيانا فإذا ذكر تذكر وإذا فتن تاب إلى الله تبارك وتعالى هذا هو الفرق بين الإصرار والاشتراء على معصية الله وبين النسيان والسهو الذي يقع فيه الناس فيتوب إلى الله ويستغفروه منه طيب هاتين صفتين من صفات الملتزمين وهذه صفات عملية في أعمال الملتزم طيب كيف حال الملتزم قلبيا؟ تقرنا أن الالتزام ظاهر وباطن أن الالتزام أفعال وقلب في معاملته مع الله طيب ما صفة الملتزم القلبية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله كل الهموم الإنسان الملتزم يحمل هما واحدا في صدره ما هذا الهم؟ هم الآخرة هم المعاد هم يوم القيامة هم الجنة والنار هم السكرات هم الخاتمة هم الصراط والميزان هذا الهم هو الهم الذي يجب أن يحمله الإنسان الملتزم في صدره لا هم الدنيا لكن للأسف كثير من الناس اليوم قد انشغل بهموم الدنيا عن هموم الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه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 النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على صفة من أهم صفات الملتزم أن قلب الملتزم مشغول بمعاني الآخرة تدبر في كلمة هم يعني إيه هم؟ الهم لكي تعلم هذا المعنى أضرب لك مثلا أضرب لك مثلا بالموظف البسيط للدخل المحدود وهو في آخر الشهر بعد أن تكاتلت عليه الأعباء أعباء الدروس الخصوصية أعباء الطعام والشراب والتزامات بيته تكاتلت عليه هذه الأعباء فياك تجده يسير في الشارع تظهر عليه علامة الهم تقول له يا أخي ما بك لماذا تحمل الهم هذا هو معنى الهم معنى الهم أضربه لك بمثال آخر بمثال الطالب في أيام الامتحانات الطالب الذي اقترب موعد الامتحان الذي اقترب موعده كيف سيعلم هل ذاكر بجد هل سيستطيع أن يجيب في هذا الامتحان أم لا اقترب هذا الموعد تجده يحمل هذا الهم تجده يحمل هذا الهم ويظهر عليه أكذا يجب أن يكون هم الملتزم في الآخرة يسير في الشارع فيحمل هذا الهم يجلس في بيته فيحمل هذا الهم يفكر كيف سيكون الشمس من الرؤوس هذا أمر يشغله كيف سأعبر على الصراط هذا الصراط الذي هو أحد من الشعر وأدق من السيف هذا الصراط الذي فيه كلاليب وحسك كيف سيكون حالي هل سأعبر أم سأعلق أم سأكردس في النار والعياذ بالله دائما يحمل هذا الهم وهذا هو مصداق قول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني إيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع نائم في بيته يرتاح من عناء العمل ومع ذلك لا يستطيع أن يخلد إلى النوم لماذا؟ لأنه حمل هما في صدره تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هكذا حال الملتزم قلبه يحمل هم الآخرة يحمل هم المعاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد هم الآخرة كفاه الله كل الهموم لذلك أهل الجنة الملتزمون الذين دخلوا الجنة في نهاية حالتهم يقول الله تبارك وتعالى أنهم لما أقبلوا على بعضهم يتساءلون قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مشفقين تخيل إنسان يجلس في أهله بين ماله بين أحبائه وهو مشفق وهو حزين يخشى من اليوم الآخر يخشى الآخرة ويرجو رحمة ربه هكذا يجب أن يكون حال الملتزم ليس معنى هذا الكلام أن يترك الملتزم الدنيا لكن أن تكون الهم أن يكون الهم الأساسي في قلبه كهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سار بجوار بيت فسمع رجلا يتلو قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فيخشى على عمر رضي الله عنه ويظل الناس يعودونه شهرا وهو مريض لا يدرون ما به ما الذي كان به ما الهم الذي جعل عمر يحدث له هذا إنه هم الآخرة هم الآخرة الذي جعل حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه وهو يقتل ساعة أن نفذت الحربة من صدره فيأخذ بالدم أول كلمة ينطقها وهو يمسح بالدم على وجهه فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة لماذا قفزت هذه الكلمة إلى لسانه فورا دون تفكير لأنه كان هم يحمله حرام بن مدحان رضي الله عنه وأرضاه هكذا يجب أن يكون همك لي أن يكون همك الرزق والمتاع والعيال كما قال الله تبارك وتعالى قل ان كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ذكر الله تبارك وتعالى كل المحبوبين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 إذا ما كانت إحدى هذه المحبوبات الدنيوية في قلبك أعلى من محبة الله أو أعلى من محبة رسول الله وليس كلاماً لكن فعل هذا الفعل يدل عليه أنك تقدم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراد نفسك على شهواتك على ملذاتك على متطلبات دنيات تقدم الجهاد والعمل للدين ونصرة دين الله تبارك وتعالى على أي شيء في حياتك ليس مجرد كلام لو سألت أي إنسان على أعظم الفواحش قد يكون من أعظم مرتجب الكبائر لو سألته هل تحب الله أكثر أم هذه الأشياء سيقول لك أحب الله أكثر لكن أين حاله من ذلك لذلك الله تبارك وتعالى يذكر لنا آية خطيرة في سورة هود فيقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها سيأخذونها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله تعالى ذكر عقابا في هذه الآية فقال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أين الذنب الذي استوجب هذا العقاب الذنب في أول الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نعم إرادة الدنيا وحب الدنيا أقولها صريحة حرام صريح في صريح كتاب الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه أراد الدنيا ليس معنى هذا أن نترك الدنيا كما يحلل الناس أن تفهم كما تشاء لا أقول هذا الصحابة كانوا أغنياء والأنبياء كان منهم من أغنى الناس كداود وسليمان ويوسف عليه السلام لكن المعنى أن قلب الملتزم لا تتسرب إليه الدنيا أن قلب الملتزم لا يحمل إلا هم واحدا ألا وهو هم الآخرة هذه الصفة الثالثة الصفة الرابعة من صفات الملتزم لكي تقيسها على نفسك صفة الوراء هذه الصفة من أهم الصفات التي تكاد أن تندثر في هذه الأيام يعني إيه وراء؟ تفهمها؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كثير من الناس اليوم يشكو من الخلاف يشكو أن هناك أشياء لا تظهر له بالذات من غير طلبة العلم من الذين لا يستطيعون أن يفرقوا بين المسائل أو يرجحوا بين الأدلة فيحتار لا يعلم هذا يقول عن هذه حلالة وهذا يقول عن هذه حرام هذا يقول عن هذه أنها سنة وهذا يقول عن هذه أنها بدعة كيف سأحل هذه الإشكالات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دائماً إذا ملتبس عليك الأمر اجعل هذه هذا المعنى دائما سنداً لك في حياتك إذا ما رابك شيء إذا ما احترت في شيء فافعل الأحواط هكذا يجب على المسلم أن يكون يجب على المسلم أن يخشى على دينه هذا مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أمور لا تبدو لكثير من الناس فمن اتقى الشبهات؟ فقد استبرأ لدينه تدبر في الكلمة استبرأ لدينه يريد أن ينجو بدينه يريد أن يلاقي ربه وليس فيه شك وليس هناك أشياء قد علقها لا يدري ما فيها كثير من الناس يفهم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خير النبي بين أمرين إلا واختار أيسرهما يفهمه على هواه لم يكمل الرواية ما لم يكم فيه إثم لكن لو كان الأمر المشتبه فيه إثم على الإنسان المسلم الملتزم أن يختار لنفسه الأحوط لا نستطيع أن نبتل الناس بالأحوط في كل شيء لكن عليك أنت يا أخي أن تحتاط لدينك أن تتورع لدينك وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه إذا به يمر بجوار بيت المال وبوار مخازن العتر مخازن العتر الخاصة بالدولة فيمر بجوارها فيكتم أنفه فيسأله صبيه يقول له يا أمير المؤمنين إنها لن تنقص إذا ما شممتها فبما أجاب قال ويحك يا هذا وهل ينتفع به إلا بريحه والله لا أنتفع بشيء من مال المسلمين هذا هو الورع هذا هو الخوف على الدين الإمام مالك رحمه الله صاحب المذهب المالكي والموطأ إذا به لما علمه أن شاة قد سرقت في المدينة وحد سرق شاة فاذهب الإمام مالك ماذا يفعل؟ يذهب إلى أحد الخبراء في هذا المجال فيسأله كم عمر الشاة تقريبا؟ كم تعيش الشاة؟ فقال ما بين ثلاثة أعوام تقريبا؟ ظل الإمام مالك رحمه الله ثلاثة أعوام لم يقرب لحم الشاة ولم يدخله إلى جوفه خسية أن تكون هي الشاة المثروقة هذا هو الورع الفارق بين الورع والتشدد ان مالك لم يفتي للناس الا ياكلوا لحم الشاء لا يفتى بالورع لكن على نفسك انت عليك ان تستبراء لدينك عليك ان تتورع ان تدع ما يريبك الى ما لا يريبك لا أن تسمع ناس يقول فلان الفلاني قال أن المعازف حلال فلان الفلاني قال ان حلال. فلان الفناني قالت أن النفس حلال وسيسمع أقوالا في كل شيء أنا أسأله بالله لن أفصل معه في خلافات علمية غير سائغة لكن سأقول له الذي لم يستمع إلى المعازف هل عليه شيء هل هناك من قال أنه ضال مبتدع الذي لم يستمع إلى المعازف أبدا والله لكن الذي استمع هناك من قال وليس واحد أو اثنين لكن الذي أكل الربى هناك من قال عليه أنه آثم وأنه يستحق حرب من الله ورسوله يوم القيامة الذي لم يأكل عليه شيء هذا هو المعنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ذكرنا بعضا من صفات الملتزمين الصفات كثيرة تتعدد في كتاب الله بل كتاب الله تبارك وتعالى كله في صفات هؤلاء تذكر لما تسمع آيات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قادوا سلامة تسمع إلى صفات الملتزمين في اول سورة المؤمنون في قول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وتستمع إلى صفتهم دائما وأنت تقرأ في كتاب الله تتربص بكل آية فيها ذكر لهذا المعنى معنى الالتزام لكي تحقق هذا المعنى فمعنى الالتزام ليس طرفا ليس خيارا لك أن تختار هل تعيش حياتك ملتزما أم هناك خيار آخر لا هذا أمر واجب عليك الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنت مخلوق لتلتزم على مراد الله تبارك وتعالى لتلتزم بمنهج الله آخر شيء اختم به لماذا لا نلتزم؟ لماذا يمتنع البعض على الاستقام على مراد الله؟ هناك أسباب لهذا أعظم هذه الأسباب تتحور في ثلاثة محاور تتركز في ثلاثة محاور المحور الأول المحور الفكري بعض الناس عندهم شبهات ما الالتزام عندهم فهم خاطئ لأحاديث أو لآيات يفهمها كما يشاء وساعد في هذا الفهم وفي سبب عدم التزام الناس بدين الله تبارك وتعالى علماء السوء الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المظلون وجعلهم النبي أئمة ولكنهم أئمة ضلالة هؤلاء الذين يلبسون على الناس دينهم الذين يفسدون على الناس مفاهيمهم هؤلاء من أعظم أسباب عدم الالتزام هذا المحور الفكري المحور الشبهات يحل هذا الأمر بتعلم الدين أن تجعل لنفسك مفاهيم وردا أساسيا في تعلم الدين تستمع إلى شريط تقرأ في كتاب تحضر محاضرة من أهل العلم الثقاة الأثبات تحاول أن تفهم دينك كما نزل وكما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من مصادره الأساسية من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الكرام الشيء الثاني الذي يجعل الناس لا يلتزمون ألا وهو المخوف والشهوات الخوف على الدنيا الخوف على الرزق الخوف على حاله يخشى على نفسه إن التزم أن يضار أن يبتلى فهم خاطئ أيضا أو يخشى أن يترك شهواته بسبب هذا الالتزام يقول الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المثومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا من أكثر الأشياء التي تحول بين المرء وبين التزامه بدينه يخشى أنه إذا ما التزم سيضيق عليه لم يستطيع أن ينظر إلى هذه وإلى تلك او أن يستمع إلى الحرام أو أن يتكلم بالحرام فيأخذ المسألة بالأيصر عليه ويثرك الدين بالكلية هذا أيضا من أعظم أسباب عدم الالتزام من أعظم أسباب عدم الالتزام المخاوف والشهوات أكررها لماذا؟ لأن الذي وقع في هذه الأشياء لا يريد أن يلتزم خشية على حياته الدنيا السبب الأخير الذي يمنعنا من الالتزام البيئه المحيطه بنا لما جاء رجل للنبي صلى جاء رجل للعالم في القصه التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال له العالم الذي قتل 100 نفس رجل الذي قتل 100 نفس ياتي للعالم ويذكر له اليه توبه فيقول له العالم ومن يحول بينك وبين التوبه لكن اترك قومك، اترك أرضك، فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا، فإن فيها قوما يعبدون الله، فاعبدوا الله معهم، البيئة المحيطة بالإنسان، قد تكون حائلا بينه وبين الالتزام كيف تلتزم وصحبتك سوء وعملك سوء وحياتك يحيطها أصحابه وأصدقاء يصدونك عن ذكر الله تبارك وتعالى كل إنسان وجد في نفسه هذا عليه أن يتمثل هذا الحديث اترك أرضك لا أقول هاجر من ديارك ولكن على الأقل قص هذا الحديث على حياتك اترك صحبة السوء من أيضا من أكثر الأسباب التي تحول بينك وبين الالتزام في البيئة المحيطة الملتزمون انفسهم بعض الملتزمين من اكثر اسباب صد الناس عن الله تبارك وتعالى بتشددهم بغلوهم في الدين بتنفيرهم بتجهمهم بعدم ابتسامهم في وجه الناس والنبي صلى الله وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه بعض الناس للاسف اصبحوا منفرين عن الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه منكم لمنفرين الناس اليوم وقع في هذا كثير من شباب الالتزام إذا بهم لما يعاملوا الناس يعاملهم بقصوة بحدة بعنف يحاملهم كأنهم حكام وقضاة عليهم وهذا ليس من الدين في شيء هذا والله تمثير عن الدين لكن أقول لهؤلاء اتقوا الله في الناس اتقوا الله واحملوا هم الدعوة في قلوبكم احملوا هم الدعوة التي قد تكون بابتسامة رقيقة وأقول لمن فتن بمن نفره عن الدين ليس من أحد حج على الدين تجد واحدا يأتيك يقول هؤلاء الملتحون يعني سراق هؤلاء أفضار لا يعملون الناس بحسن أقول له ليس من أحد حج على دين الله تبارك وتعالى كل انسان حج على نفسه فقط لا تدع أحدا أبداً يصدك عن دين الله تبارك وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعاً الاستقامة على طاعته اللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعننا على حسن عبادتك يا رب العالمين اللهم ارض عنا وعلى طاعتك أعننا وعلى طاعتك اللهم استعننا ولا تستبدلنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا مولانا زدنا هدى ارض ربنا ارض عنا يا ربنا اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك رايه الدين اللهم المسلمين في كل مكان انصرهم يا في فلسطين وال سيشم انصرهم يا في سائر ثغور المسلمين اللهم عليك بكل عاد الاسلام والمسلمين اللهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا احدا اللهم فيهم اياما نحسات سود كايام عاد وثمود اللهم انك ولي والقادر عليه اللهم اقر اعيننا بنصره الاسلام والمسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بحقك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك